اثنان. استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور أنا طالب في هذا الصف في صفي سبورة ذكية في مكتبة الصف كتب كثيرة أستمع إلى معلم أقرأ كتاباً أنظر إلى الخريطة أكتب واجباتي أجلس على مقعدي المعلم يجلس على الكرسي